يا ilahe al-alameen يا وَالْقَلْ وَالْقَلْبُ, والقلب شَكَّنَ عَلِيمٌ سَالَ ذَمْعِي الْإِلَامِ وَلَوْنُ لَا قُرُّبَتْ غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران شوق وأسباك وليل طويل وَنِيرانُ شَوْقٍ وَأَسَنْبَاكٍ وَلَيْلٌ طَوِيلٌ وَلَكَ الْأَمْرِ وَمَا الْرَجَاءُ غَيْرَ أَمْرَ